فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه